وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ قُلْ قَلِ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ويقولون متى هذا الوعد إنكم صادقين لو يعلم الذين كفرو حين لا يكفون عوجهم النار لا يكفون عوجهم النار ولا عنفهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستيقرون ردها فلا يستيقرون ردها ولا هم ينصرون ولقد استهزأ برسول من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون.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 بل ما تعلَّه أولئك وأبائهم حتى طال عليهم العمر أ فلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ